يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخفيف منه تنفقون ولستوا بااخذه الا 111. واعلموا أن الله غني حميد